أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير مما تشركون، أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أهلا مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرا حاجزا مع الله بل لا يعلمون يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض مع الله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 مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ اهِيلَـهُم مَعَ اللَّهِ ۗ قُلْ أَتُؤْذُرَانَاكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل لَا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون بل ادارك علمهم فِي الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمود وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَهِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ عُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلٍ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 ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غير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 فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء هذا ولو مدبرين وما وَإِذَا وَطَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ لَغْضِ تُكَلِّمُهُمْ إن الناس كانوا بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها عِلْمًا أم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 ترى الجبال تحسنها جابذة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير ذَا يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هُنَّ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الذي حرمه وله كل شيء وأمرت أن من المسلمين وأن تلو فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَقُلِ اِنَّمَا أَنَا النَّارُ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهْ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طاسِمٍ مِيل ندل عَلَيْكَ من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إِنَّ فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم راحين نساءهم انه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون العون وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أنرضعي أنرضعي فإذا خت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحذني. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه أسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا كادت لتبدي به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 وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل دلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان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 فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أنراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد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 الملأيات منون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناصحين فخرج من آخائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما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 فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيت اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استاجر إن خير من استاجرت القوي لمين قال إني أريد أن انكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجر فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن شق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أي منجلين قضيت فلا عذوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى لجل وسار بأهله انكم من جانب القور نار قال لأهلهم قذوا اني انست نارا لعلي ياتيكم منها بخبر لعلي ويأتيكم منها بخبر أو من النار لعلكم تصطرون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد ليمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن القعصات فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين وَالسُّكَّيَا دَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ أَنَّهُ غَيْرُ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانُ أَمَانِ رَبِّكَ إِلَّا فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي عارون هو أصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما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 وَنَسْمَعُ مَا هَذَا فِي آثَاءِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فأوقد لي, فاوقد لي يا هامان على الطين فجعل لي صرحا لعلي اطلع فجعل لي أطلع الى اله موسى وإني لا الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا انهم إلينا لا يرجعون 110. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أَهِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا ينصرون وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْمَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون لولا بصائر للناس وهدى ورحمة, وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى لمر وما كنت من الشاهدين ولكن ما أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدينة تكثو عليهم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 هم مصيبة لما قدمت يديهم فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا وسولا فنتبع آيتك ونكون من المؤمنين فلما جاء الحق قالوا ما أوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا ساحلان تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون قُلْ فَاتُو بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَى مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبُ لَكَ فَأَعْلَمْنَمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْهُمْ ومن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم